كفر <تصفيق> اني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 وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده, بعذاب من عنده أو بايدينا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 إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا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 ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها وإن لم يعطوا منها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 كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون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 وعد الله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا في جنات فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير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 We uh -huh.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 وكذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون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 وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ من الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وقعَدَ الَّذينَ كذبوا اللَّهِ وَرَسولِهِ سَيُصِيبُ الَّذينَ كفَروا مِنْهُم عذابٌ أليمٌ ليسَ علَى الضعفاءِ ولاَ علَى المرضى ولاَ على الَّذينَ لا يجدونَ وَلَا على الَّذينَ لا يجدونَ ما يُوفِقونَ حرجاً إِذا نصَحُوا لِلَّهِ وَرَسولِهِ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 سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومؤواهم جهنم, جهنم جزاء بما كانوا يكسبون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 ومن خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل, المدينة ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم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 فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِلَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّهُمْ يَتُوبُونَ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه, من أسس بنيانه على شفاجر في فانهار فيه فانهار به في نار جهنم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 نظر بعضهم إلى بعض، هل يراكم من أحد؟ هل يراكم مِنْ أحد ثم صرف الله قلوبهم.